119. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا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 117. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون 118. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 119. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ثُمَّ ابدلنا ما كان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا وقالوا قد مس ابانا الضر والسراء فاخذناه بوتتا وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى تَقَوْلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ 117. أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْكُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًا وَهُمْ يَلْعَبُونَ 118. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 119. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب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 117. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 118. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين 119. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق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 117. السَّحَرَةُ السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 118. قال نعم وإنكم لمن المقربين 119. فَلَمَّا الْقَوْسُ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ